بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل يشترط في اعمال الاب او الجد الولايه في البيع والشراء للصغير لحاظ المصلحه او عدم المفسده او لا يشترط لا هذا ولا ذاك اذكر عمدة الدليل على كل واحد من هالوجوه الثلاث والتفاصيل ارجعكم الى الكتب المفصلة عمدة الدليل على عدم الاشتراط دعوى اطلاق ادله الولايه يقال ان ادله الولايه مطلقه هذه كلها قيود لحظ المصلحة او لحظ عدم المفسد هذه قيود يتمسك بالاطلاق لنفي هذه القيود وهذا جوابه احتمل اني اشرت الى جوابه في اليوم السابق سؤال ما اذكر جوابه انه الإطلاق منصرف بنكتة ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع فإنه الولي يجعل عادة غير الولي المعصوم اللي يقول أولى المؤمنين من أنفسهم ذاك شيء آخر أما الولي العرفي يجعل عادة على الأقل لحفظ الصبي عن المفاسد أسألتكم مصالح لحفظ الصبية عن المفاسد فهذه مناسبات الحكم والموضوع تمنع عن انعطاد الإطلاق فإذا لم يتم الإطلاق نشك في الولاية في غير في دائرة ما فيها مفاسد نشك في الولاية والاصعد ولايه احد على احد فان الولايه ليست الا لله حتى ولايه المعصومين لولا ان الله جعلهم اولياء ما كانوا اولياء فضلا عن غير المعصومين الولايه لله وحده لا شريك له وهو يجب ان يجعل الاب ولي او الجد ولي او اي شيء او حتى الامام يجعله ولي أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل بوله هذا هو جواب الوجه الأول أما الوجه الثاني وهو شرط عدم المفسدة الوجه الثاني له عمدة ما إلى الدليلان اولا هذا الذي الآن أشارنا الى في مقام رد الوجه الأول هو هذا دليل للوجه الثاني، وهو أنه مقتضى مناسبات الفكمة والموضوع والمرتكزات العقلائية صرف الإطلاق إلى ما ليست فيه مفسده على الأقل. وفيما عدا ذلك نشك في الولاية والاصل عدم الولاية فهذا يصبح دليلا اشتراض عدم المفسدة ودليل الثاني لاشتراض عدم المفسدة صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت ممالك لأبيك قال أبو جعفر ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا محتاج إليه مما لا بد منه إن الله لا يحب الفساد وهذا الصحيح بالرغم من أنها خارج عن بحثنا لأن هذا الصحيحه وارد في أكل الأب من مال الابن حتى ولو كان ابنه كبيرا هذا غير الولاية فهذه الصحيحة خارجة عن بحثنا لكننا نستفيد من ذيل الرواية نستفيد من قوله إن الله لا يحب الفساد إن الله لا يحب الفساد واضح أنه إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة والله لا ال الآية شكل الآية ما تقول أن الله لا يحب الفساد الآية تقول والله لا يحب الفساد لا يحب الفساد هذه أشار إلى تلك الآية بلا شك وهذا معناه أن الإمام عليه الصلاة والسلام يتمسك بهذه الآية طبعا في الأكل الذي هو خارج عن بحثنا لكن إن كان هذا هو التعليل بالتعليل يدول على ان اعمال الولاية ان الله لا يحب الفسد ما يمكن ان يعمل ولاية بالشكل الذي يخلق فسادا للمولى عليه هذا <تصفيق> افتكر واضح ولعل خير ما يمكن جعله دليلا على شرط المصلحة هو التمسك بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن يقال التي هي احسن ما يصدق على ما ليس فيه مفسده ولا مصلح المفروض ان تكون فيه مصلح ان لم نقل انه يجب هم اذا دارت الامد بين المصالح المختلفه هم يجب ان الاقتصار على أقوى المصالح مثلا لم نقل هكذا لأن الآية تقول إلا بالتي هي أحسن وهذا يدل على شرط مصلحه طبعا وهذا لا يعارف ما مضى من شرط عدم المفسده لا يعرض هذا وكم اعرض حتى في هذا بحث سيل خوي رحمه الله فتح بحثا وهو انه ما هي النسبه بين هذا الدليل ال الذي يستدل على شرط المصلحه وذاك الدليل الذي يستدل على عدم شرط عدم المفسده وأخيرا دليل النسب بينهما عموم من واجه هذا البحث أنا أعتقد أنه لم يكن في محله اصلا ولم يكن ينبغي أن يذكر من قبل السير الخوي رحمه الله لأن تلك ذاك الدليل السابق بحدود ذاك الدليل السابق وطلح لنا حكم الله بحدود المفسدة وهذا وضح لنا الآية وضحت لنا فكم الله بمرتبة أعلى. والمفروض أن نحسب حساب النسبة بينهما هل النسبة عموم وخصوص منفاج أو النسبة عومم وخصوص مطلق؟ لأنه لا يوجد تنافس بين هذا وذاك. يقول الفساد لا يسوه إن الله لا يحب الفساد. خوب وهذه الايه تقول اكثر من ذلك تقول حقق المصلحه اصلا لا يوجد تعارض ولا معنى لحساب النسبه انها عموم من واجب عموم مطلق ثم يقول خب اولا قال عموم مطلق بعدين كاتب سلخوي عدول يعدل عن هذا يقول لا عموم من واجب وعندي يقول لا مبرر لتقديم ذاك الدليل على هذا الدليل لأن هذه آيات قرآني أصلاً لا تصل النوبه إلى هذا البحث هذا البحث في نظر لا مجال فالدليل الأول دل على أن المفسدة تبطل الولاية خب هذا الدليل يدل على أنه حتى عدم المصلحة تبطل الولاية لا بد من المصلح نعم للسيد الخير رحمه الله كلام آخر في غاية المتانة، وهو أنه يقول أصلاً لا تقرب مال اليتيم إلا بالثياء أحسن أجنبي عن ما نحن فيه، ما له علاقة بمسائل بيع وشراء الأب في أموال الولد ل لأجل الولد مو لأجله هو يبيع يشتري لأجله يريد يكون قادم. يخرج عن بحثنا هذا يوليكم قلنا أجزنا له الاكل في حدود الحاجة لا هذا لا لكن بيع وشراء الوالد في أولاد في أموال المال الصغير إلي للصغير هنا لا تقربوا أموال اليتم خارج عن هذا البحث طبعاً قبل أن أبين أنه خارج أولاً خل أوضح طريقة الاستلال بهذه الآية، ثم أقول خارج عن بختنا. طريقة الاستلال هذا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يقال أن هذه الآية تشمل تؤردة في من ليس لبوا. لأنه يتيم. يتيم يعني ليس لبوا. لكنها تشمل ذاك الذي ليس له أب ولا أوجات. يتيم على حاله. فتدول باطلاقها ان الجد هم لا يقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن فان صح هذا في الجد في الاب طريق اولى لما مضى من بعض الروات التي كانت تقول ان الجد اولى اولى من الاب هذا طريق الاستلال الان نأتي الى اشكال السيد الخوي الذي قلنا أنه كلام متين السيد الخولي رحمه الله يقول أصلا آية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسان أجنبية عن ما نحن فيه ما ألي علاقة ب... بمسألة تصرف الولي في يعني تصرف الاب في أولاد الصبي لأجل الصبي أصلاً ما له علاقة بذلك وذلك لأن هذا لا تقربوا النهي عن القرب لو نسب إلى الأفعال لا تقرب الزنا لا تقرب اللواط لا تقرب شرب الخمر لا تقرب القمار وما شابه هذا النهي عن القرب لو تعلق بالعمل يكون نهي عن العمل ولكن حينما يتعلق بالمال لا تقربوا مال اليتيم هذا ليس نهيا عن عمل عن العمل في المال حتى ذاك العمل الذي يكون بولايه الاب ولأجل الطفل ما يشمل هذا أصلاً لا تأكلوا حينما يتعلق بالمال لا تقربوا مال اليتيم الصر معنا لا تأكلوا مال اليتيم لا تقربوا مال اليتيم القرب من مال اليتيم يعني الآكل أما الأب الذي يبيع مال اليتيم الا والأب مال الأب الذي يبيع مال الطفل للطف لاجل الطفل هذا لا يقال انه اكل مال اليتيم لا تقربوا مال اليتيم يعني لا, تكل، لا تكل مال اليتيم معنى هذا فا اصلا الايه اجنبيه عن بحثنا وانما معنى الايه هذه الايه خطاب الى عامه الناس باعتبار ان الناس غير المنكزمين عادهن كانوا ولا زالوا هم فقط كانوا الناس الناصر كانوا يستغلون ضعف اليتيم يدعون ان اليتيم لا حول له ولا وما يقدر اداها عن نفسه فكانوا ياكلون امواله ولا زالوا هم ياكلون امواله <تصفيق> الايه تقول لا تاكلوا اموال اليتامى الا بالتي هي احسن يعني حسب تعبير السيد الخوئي يقول إلا بالطريقة الوسطى الطريقة الفضلة يعني إلا بالمجوزات الإسلامية هذا معنا لا تأكل أموالهم إلا بالمجوزات الإسلامية قد ستضطر إلى الأكل فالإضطرار مجوز إسلامي أو أي شيء آخر أو تثبت لك الولاية مو الأكل بالعكس ولا يماكو أو تثبت لك أن أن الأب له حق أن يأكل من أموال هذا أبهم أب عند الجد مثلا أو تثبت أن الجد له حق أن يأكل على كل حال بالطريقة الإسلامية بالطريقة الفضلا بالطريقة الوسطى حسب تعبير الصديق يقول رحمه الله ولهذا وببر بكلمة التي التي مؤنث يعني الا بالطريقه التي وهي يقصد بذلك الطريقه الاسلاميه يعني بلا مجوز لا تكلو اموال اليتامى هذا ما وقال وهذا خارج تماما عما نحن فيه بل وبعد هذا يجب ان ننتقل الى نحن دعنا نعدد أولياء العقد اولا الأب والجد وهذا من ثانيا الوصي هذا الوصي ثالثا عدول المؤمنين رابعا الفقيه في تردون تبدو نبحث ولا تلفقي أولا أنا ما فانا فأنا أفتكر أنه غدا نبحث إن شاء الله غدا يعني يوم السبت الغد التحصين نبحث أولا وصي وبعده ان شاء الله نبحث عدول المؤمنين وبعده ان احببتم نبحث لأي الفقه واذا ما احببتم ما نبحث لأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته